مداخل التشيع في مصر ما بين قديم وحديث لا. القديم كان عن طريق دولة تعرف في التاريخ باسم الدولة الفاطمية التي أنشاها عبيد الله المهدي أيضا من اليهود <تصفيق> الذين تظاهروا بالإسلام لكن دخلت مصر ب... باسم الدولة الفاطمية أي. تحت عباية آل البيت <تصفيق> ونحن كمصريين نحب آل البيت حبا جمعا مع أن الشيعة لا يحبون آل البيت الشيعة يحبون آل بيت علي فقط لا بيت آل النبي وبادوا ينشرون التشيع في مصر عن طريق حب آل البيت حب النبي على الإسلام طب بنحب النبي نعمله مولد بنحب أوه. آل البيت نعمل لهم موالد حتى صارت مصر إلى ما صارت إليه من أكثر دول العالم الإسلامي موالد وبدع ومساجد وأضرحة من أيام الدولة العبيدية المعروفة في التاريخ باسم الدولة فاطمة حديثا الشيعة كاليهود البلد اللي نزلوها مرة يطمعون في دخولها مرة أخرى فإذا بهم يتطلعون أن آل يعودوا إلى مصر طبعا لهم في مصر مساجد ومنها المسجد الأزهر الجامع الأزهر بناء جوهر استقلي من أجل أن ينشر المذهب الشيعي أبا الله إلا أن يغلق الأزهر حتى لا ينشر فيه المذهب الشيعي حتى جاء الإمام المسلم العادل صلاح الدين الأيوبي وفتح الجامعة الأظهر ونشر فيه مذهب أهل السنة والجماعة لكن هل معنى هذا أن الشيعة سكتوا؟